دعاء من أصابه شك في الإيمان يستعيذ بالله وينتهي عما شك فيه ويقول آمنت بالله ورسله ويقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم